السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وما زلنا في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في جنات النعيم وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن باب الخيار استعم بالله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار باب الخيار وهذا الباب أيها الإخوة الكرام تضمن ثلاثة أمور الباب هذا والفصل الذي بعده الخيار وما يتعلق بقبض المبيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والمسألة الثالثة وهي الإقالة وتأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق وأما هذا التبويب فذكر المصنف رحمه الله تعالى تحته أنواع الخيار وذكر من هذه الأنواع ثمانية أنواع من الخيار وهل هذه الأنواع حصر أو ليست بحصر هل الخيار محصور في هذه الأقسام ولا غير محصور ليس محصورا فيها ولكن هذه لعلها أشهر صور الخيار وإلا في الخيار يثبت في صور أخرى سبق معنا منها إيش ما الذي سبق معنا من صور الخيار ها طبعا ما هو الخيار الخيار هو حق, ها حق الاختيار بين إمضاء العقد او فسخه يقولون هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد او فسخه فإذا أثبتنا لك قلنا الله من حقك أن تفسخ العقد إذا قلنا من حقك أن تفسخ العقد فهذا إثبات للخيار لك فأي موضع يقولون فله الفسخ هذا إثبات للخيار ولا لا؟ إثبات الخيار. وقد سبق معنا ولا ما سبق معنا صور سبق معنا. نعم سبق معنا من صور الخيار قول المصنف رحمه الله وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جاهله وفات غرضه الخيار, الخيار في جهله الذي فلمن ولمن جهله وفات غرضه الخيار ومر معنا ايضا موضع آخر في الخيار اثبت ايوه نعم في مسألة الشرط الفاسد واظهر منها في الشرط الصحيح اوضح من هذا في الشرط الصحيح إذا شرط شرطا صحيحا فأخلى الطرف الآخر بهذا الشرط ثبت لصاحب الشرط إيش؟ الخيار هذا فائدة الشرط, الشرط الصحيح أنه إذا أخلى به الطرف الآخر ثبت لمن شرطه الخيار وكذلك قلنا في مسألة الشرط الفاسد بشرط الشرط الفاسد لا يصح فيه الفسخ مطلقا إنما يصح الفسخ إذا فات تمام فاتغرضه بذلك الشرط الفاسد كما لو مثلا زاد خصم في الثمن أو زاد فيه مقابل هذا الشرط الفاسد ماشي مشايخ ومر معنا ايضا صوره من صور الخيار عبده احسنت في مسائل ما عبده وعبد غيري تفريق الصفقه في مسائل تفريق الصفقة فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنه يثبت فيها الخيار لمن جهل ذلك وفات غرضه واضح؟ إذن هذه المسائل المذكرة في هذا الباب هي تتميم للخيارات المبثوثة مبثوثة في سائر الأبواب فلا يختص الخيار فقط بهذا الباب لكن هذا فيه أهم أنواع الخيار التي لم تذكر في الأبواب الأخرى وذكر المصنف في هذا التبويب ثمانية أقسام وهي وهو أقسام الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصليح طيب. الأول من أنواع الخيار خيار المجلس والمجلس هو المقصود به مكان العقد المقصود بالمجلس مكان العقد سواء كان مجلسا أو كان يعني سواء حصل البيع عن جلوس أو عن قيام ما في مشكلة قد يتبايعان مثلا في مكان ما فيه كراسي ولهم جالسين فمجلس العقد هنا هو مكان العقد ويسمى مجلسا من باب التغليب نعم وذكر المصنف رحمه الله تعالى في خيار المجلس ثلاث مسائل المسألة الأولى في أي العقود يثبت خيار المجلس هل خيار المجلس يثبت في كل العقود أو في بعضها سيبين المؤلف هذا المسألة الثانية وهي مسألة سقوط خيار نعم يبين ما يثبت فيه خيار المجلس من عقود وما لا يثبت فيه ثم يبين بما يسقط خيار المجلس أما العقود التي يثبت فيها خيار المجلس فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة عقود يثبت فيها خيار المجلس ما هي؟ يثبت في البيع هذا الأول يثبت في البيع وهذا دل عليه الدليل في قوله والدل عليه منطوق الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق إذن يثبت في البيع الثاني والصلح والصلح بس أكمل والصلح بمعناه الصلح بمعناه وليس الصلح دائما وَإِنَّمَا يَثْبُتُ في الصُّلْحِ الذي يكون بمعناه بمعنى إيش؟ بمعنى البيع وما هو الصلح الذي بمعنى البيع هذا إما أن نشرحه هنا ونؤخره إلى باب الصلح هكذا لعلنا نشرحه هنا لا بس ما صورة الصلح بمعنى البيع صورة ذلك طبعا لما نقول صلح فعندنا منازعة بين اثنين طيب رجل يدعي مثلا ملكية هذا الكتاب يقول هذا الكتاب ملك لي وخلينا لا نذكر صورة الصرحة على إقرار لأنها وضح طيب. اشتريت من رجل تمرا مثلا بمئة ريال اشتريت من رجل تمر بمئة ريال على أن تسدد هذا التمر غدا ہم سدد هذه المئة ریال غدا ماشی جاءك من الغد قال سدد المئة ریال قلت والله الاسف شديد انا كنت اظن ان عندي ایش مئة ریال لكن لم اجد عندي شيء ما وجدت عندي سیولا لكن انا اعطيك بدال المئة ریال كتابين قمتهم ممکم مئة خذهم بدلا من ایش من المئة ریال هنا حصل صلح صلح صالح عن مئة ريال بكتاب أو بكتابين هذا الصلح بمعنى البيع ليش بمعنى البيع لأن هذا الصلح كأن هذا الرجل باع كتبه بكم بمئة ريال فجعل الدين الذي عليه في ذمة الباع جعله ثمنا ليش لهذه الكتب واضح ماشي فهذا صلح بمعنى البيع يخرج نوعا آخر من الصلح قد يكون بمعنى التبرع لا بمعنى البيع تمام كالإسقاط وقد يكون إبراء وسأتي معنا في باب الصلح وبيان أقسامه إن شاء الله لكن الذي نريده الآن أننا فهمنا مثالا صورة الصلح بمعنى إيش البيع هذا الذي يثبت فيه خيار المجلس بخلاف الصلح الذي لا يكون في معنى البيع الثالث مما يثبت فيه الخيار والإيجارة إذن عقد الإيجارة يثبت فيه خيار المجلس كذلك لو استاجرت شقة وعطيت مثلا الإيجار إيجار السنة كاملة خمسين وفي المجلس قبل أن تتفرق تراجعت وقررت أن تسترد الأجرة من حقك ولا لا الجواب نعم لأن الأجرة يثبت فيها خيار المجلس نعم كذلك الصورة السابقة صورة الصلح بمعناه بعد ما تصالحت وعطيت الكتب ثم نظرت إلى الكتب قلت لا والله كتب هذه عزيزة على قلبي فتراجعت وأنت في المجلس من حقك ولا لا الجواب نعم من حقك لأن الصلح بمعنى البيع يثبت فيه خيار المجلس الرابع والصرف الصرف ذهبت إلى محل الصرافة قلت لخذ هذه مئة ريال اعطيني مكانها دولارات قال فضل هذه مثلا عشرين دولار وما أدري كم مئة ريال تجيب خمس وعشرين تقريبا أكثر ها أكثر من خمسة عشرين سبعة عشرين ثمانية عشرين طيب أعطاك ثمانية عشرين ريالي قلت نظرت, في 28 دولار. نظرت فيها ثم قلت والله الصراحة لا رجع لريالاتي أحسن لي ما أعجبك فمن حقك أنت تراجع ما دمت في مجلس العقد لأن الصرف يثبت فيه خيار المجلس والصرف بيع ترى الصرف بيع ولا لا الصرف بيع لأنه بيع نقد بإيش بنقد نعم والخامس والسلام والسلام هو في الجملة من البيع السلام ينطبق عليه أنه بيع لأنه مبادلة مال بمال وسيأتي معنى باب السلام الذي هو كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى وشعره قال عقد على موصوف في الذمة مؤجر بثمن مقبوض في مجلس العقد يأتي إن شاء الله وهو السلام بمثال مبسط حتى يفهم لمن لم يفهمه السلام مثال إنسان باع ذهب لمحل التمر أو لشخص قال أريد أن تسلم لي مثلا مئة صاع من التمر في تاريخ واحد رمضان مقابل ألف ريال أدفعها لك الآن تدفعها نقدا في مجلس العقد هذا عقد سلام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس ما هي؟ دون سائر العقود قال دون سائر العقود ويمكن نذكر لكم الآن خمسة عشر عقد تدخل في قوله دون سائر العقود من يذكر لنا بعضا منها الوقف لا يثبت فيه خيار المجلس واحد قال عمارتي هذه وقف على الفقراء ثم قال لا لا رجعت وهو في المجلس لا يثبت له خيار المجلس الهبه. نعم لا يثبت فيه خيار المجلس وطبعا سيتي معنا في باب الهبة أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فإذا أقبضها في المجلس ثم تراجع ليس من حقي وإذا لم يقبضها له أن يتراجع في المجلس أو بعد المجلس لأنها لا تلزم إلا بالقبض والسئة إن شاء الله أيضا النكاح كذلك تزوج أمرأة قال الولي زوجت كبنتي قال الخاطب قبلت فدخلت ما رأها من قبل لما تمام قال انا أنا أطلب خيار المجلس ليس له خيار أيضا العتق, يعني العتق هو ربما يمكن أن نسميه عقدا يعني تجوزا ماشي العتق لا خيار فيه أيضا الخلع ماشي الشركة حسنت بأنواعها كالمضاربة والعنان وطبعا هنا لما نقول الشركة الشركة لا خيار فيها لكن اعلموا يعني ليس فيه خيار مجلس لكن اعلم أن الشركة أصلا عقد جائز ليس بعقد لازم يعني ما فيه خيار مجلس لكن من حقه يفسخ حتى بعد المجلس ماشي الوكالة والوكالة ليس في خيار مجلس لكن الوكالة عقد لازم ولا عقد جائز, جائز يعني ما نقول في خيار مجلس له حق الفسخ حتى بعد المجلس لأنها عقد جائز وليست لازم الضمان نعم كذلك الضمان العطق قال الشيخ أيضا العطق كذلك الرهن نعم مع الاخذ ايضا في الاعتبار ان الجعالة عقد جائز وليست عقدا لازم طيب إلى آخر ذلك من العقود القرض القرض ليس, القرض ليس في خيار مجلس صح كلامك لكن أيضا القرض أيها الأخوة الكرام لا نقول أن القرض عقد جائز لكن نقول إن القرض حال ولو أجله فلو أقرضه مئة ألف قال أقرضي مئة قال تفضل مئة ثم خرج الرجل من المجلس أول ما خرج من المجلس أدركت قل تعال رد لي القرض يلزمه أن يرده لك لا يلزمه أن يرد عينه لكن يلزمه أن يرد إيش؟ عينه أو بدله المقصود أنه يثبت في ذمته بدله حالا ولو أجله سيأتي إن شاء الله في القرض أن القرض حال جيد طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى سقوط خيار المجلس بماذا يلزم العقد في خيار المجلس بماذا ينقطع خيار المجلس بماذا ينتهي ذكر المصنف رحيمه الله تعالى أنه ينقطع بأحد ثلاثة أمور ينقطع أو يسقط خيار المجلس مسقطاته ثلاثة ما هي أولها التفرق وذكر المصنف بقوله ولكل من المتباععين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما إذن أيها الإخوة الكرام أول مسقط لخيار المجلس هو التفرق وما ضابط التفرق؟ التفرق في مسألتان المسألة الأولى أنه أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال جيد فلو أنه قال بعتك السيارة قال قبلت ثم تكلموا في موضوع خارج موضوع العقد وراحوا يتكلمون في الدنيا والاخبار والأولاد والأهل ماشي هل يلزم العقد ما داما في المجلس ولا يبقى الخيار مستمرا؟ يبقى الخيار مستمرا ما داما في المجلس إذن خيار المجلسي هو تكون بالتفرق بالأبدان السؤال الآخر ما ضابط التفرق بالأبدان كم خطوة عشر خطوات عشرين خطوة ما ضابطه قال المصنف عرفا إذن الضابط في ذلك هو العرف ما عده الناس تفرقا فهو التفرق الذي يلزم به العقد ولو أردنا أن نمثل على هذا لو كان الإنسان على سبيل المثال اشترى من محل في سوق تجاري مركز تجاري كبير تمام واشترى من محل في طرف المركز التجاري ثم ذهب إلى آخر المركز وكله تحت سقف واحد هل يعتبر تفرق ولا لا ما يمشيق تفرق أليس كذلك عرفا أنه تفرق ممكن ما يشوفه ممكن في آخر السوق ما لا يراه صح ولا لا طيب لو كان في داخل المحل متى يقال انه فارق المجلس اذا خرج من المحل واضح يا شيخ وهكذا طيب لو اشتريت من شخص عنده بسطه على الارض ما في اصلا لا لا يحيط مجلس العقد جدران فبماذا يكون التفرق البسطات مثل العربيه اشتريت من عندها غرض فبماذا يكون التفرق يعني اذا ادبرت عنه هو مشى خطوات تمام يعدها الناس في عرفهم تفرقا فقد حصل إيش التفرق ولزم العقد واضح مشايخ طيب وهذا معنى قوله ولكل من المتبايعين يعني البايع المشتري الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما فإن تفرق بأبدانهما لزم العقد وهذا الأمر الأول الذي يسقط به خيار المجلس الأمر الثاني يسقط خيار المجلس بنفيه وهو الذي ذكر المصنف بقوله وإن نفياه أو أسقطاه سقط إذا نفياه سقط إذن الأمر الثاني النفي والثالثة الإسقاط وسنذكر الفرق طيب. إذا نفياه أو أسقطاه سقط ما الفرق بين نفيه وإسقاطه I'm sure نفي إيش نعم النفي يعني أن يتبايع على أنه لا خيار بينهما يعني قال أبيعك هذا الكتاب على أنه لا خيار مجلس ما في خيار فلا إذا صدرت الفاتورة ما لك خيار تمام فتبايع على أنه لا خيار مجلس على نفي خيار المجلس فما الحكم يصح ولا لا يصح ولهذا لو قال البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بعد الصدور الفاتورة وأراد بذلك نفي خيار المجلس ينتفي ولا ما ينتفي ينتفي أما نفي خيار العيب فقد سبق معنا إيش حكمه إذا شرط أنه لا خيار عيب في العقد ها وإن باعه المصنف؟ نعم وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ واضح فلا يبرأ الإنسان من العيب لكن يصح إسقاط خيار العيب لاحظ؟ خيار العيب يصح إسقاطه بعد العقد اذن النفي أن يبيع على الا خيار أن ان يتبايع من غير من غير يعني اشتراط الا خيار وبعد ما يتم البيع بعد ما يتم البيع يقول ايش ترى يعني ابغاك تعفين من خيار المجلس خلاص كلام يعني البيع لازم قال خلاص عفيتك من خيار المجلس فهنا سقط خيار المجلس واضح نعم وهل يثبت, خي... وهل يثبت خيار المجلس في إسقاط خيار المجلس ولا يعني هل له أن يرجع عن إسقاط خيار المجلس ما دام في المجلس ولا ليس له ليس له ذلك نعم خلاص إذا أسقطه سقط وهذا معنى قول مصنف وإن نفياه أثناء العقد بأن تبايع على لا خيار بينهما أو أسقطاه بعد العقد سقط لأنه حق لهما أسقطه كيف اضل حق لهما فاسقطوه فانه يسقط طيب يتصور في الاسقاط أن يكون الإسقاط منهما ويتصور أن يكون الاسقاط من احدهما ذكر المؤلف الصورتين وكلاهما صحيحه قال المصنف وان اسقطه احدهما بقي بقي خيار الاخر بقي خيار وكذلك إن شرطاه لاحدهما دون الاخر يبقى الخيار لمن شريط له الخيار واضح؟ طيب فلهذا يقول المصنف وإن اسقطه وحدهما يعني لو مثل الآن يعني قال البائع للمشتري خلاص أسقط خيار, الع... أسقط خيار المجلس فأسقطه المشتري يبقى خيار البائع واضح؟ نعم ثم قال وإذا مضت مدته لزم البيع وإذا مضت مدته ما مدته؟ هي ما ذكر سابقا وهو التفرق وهو مفارقة المجلس التفرق بالأبدان وهذا يعني, يعني لعله تكرار والله أعلم فضل الشهر الثاني أن يشترطاه في العقد هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار وهو خيار الشرط وهو خيار الشرط ما معنى خيار الشرط قال أن يشترطاه يعني أن يشترط المتبايعان الخيار وقد يشتريطاه وقد يشتريطه واحد منهما وسيأتي بعد قليل أنه قد يشتريطاه معا وقد يشتريطه واحد منهما فيكون الخيار الشرط للبائع دون المشتري يقول لك الخيار ذا لذيام وهذا موجود الآن مثلا في المحلات التجارية يقول البضاعة يمكن ردها خلال ثلاثة أيام يحق للمشتري هنا شرط الخيار لمن للمشتري دون البائع ما يقدر البائع يلاحقك بعدين يأخذ منك البضاعة لأن الخيار هنا شرط للمشتري دون البائع طيب ما محله ما المحل الذي يصح فيه شرط الخيار هو ما محل الشروط في البيع سبق معنا محل الشروط في البيع ما هو محلها العقد في العقد كذلك شرط الخيار هو شرط من الشروط في البيع فما محله؟ في العقد ولهذا قال المصنف أن يشتريطاه إيش في العقد قال الفقهاء رحمه الله ويصح أن يشتريطاه بعد العقد في مدة خيار المجلس واضح لأنه ملحق بالعقد أما إذا جاء بعد لزوم العقد اتصل عليك بعد يومين يا فلان ترى أنا كان بعتك السيارة الفلانية وما اشترط عليك شيء الآن أريد أشترط عليك رهن قلت خلاص أبشر وليهمك أنا بارها إن شاء الله عندك شيء معين طبعا هذا مثال على الشروط في البيئة لا نحن نريد مثال على شرط الخيار قال له أشترط لنفسي الخيار ثلاثة أيام بعد تفرقه ما من المجلس قال له خلاص لك الخيار ثلاثة أيام فإن هذا لا يكون شرطا صحيحا وإنما يكون من باب الوعد يكون وعد من المشتري وليس شرطا ملزما نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مدة خيار الشرط فبين الضابط المشترط في مدة خيار الشرط بقوله مدة معلومة ولو طويلة مدة معلومة إذن شرط مدة خيار الشرط أن تكون المدة إيش؟ معلومة لو قال لك الخيار حتى يعني تشاء إلى الوقت الذي تشاء فإن هذا الشرط غير صحيح واضح ولو قال لك الخيار إلى أن يعني تشتري بضاعة أخرى مثلا أو لك الخيار إلى أن تجد شخصا يبيع السلعة بأقل أو غير ذلك من المدد غير المعلومة فإن هذا الشرط غير صحيح واضح طيب قال المصنف ولو ايش ولو طويلة هذا إشارة إلى إشارة إلى الخلاف وهل الخلاف هنا في المذهب أم خارج المذهب الخلاف هنا خارج المذهب وليس في المذهب أما المذهب فباتفاق أنه لو كانت المدة طويلة فإنه يصح قال المرداوي في قول المقنع ولو طويلة قال بلا نزاع وهو من المفردات قال بلا نزاع وهو إيش؟ من المفردات تناقض مشايخ هذا ولا يقول بلا نزاع ثم يرجع يقول وهم المفردات ما معنى المفردات مفردات يعني تفرد بها الحنابلة دون بقية المذاهب الثلاثة طيب وبلا نزاع معنى هاي اتفقوا صح ولا لا اذا كيف اتفقوا يسير منفردات الحنابلة احسنت أحسنت إذن قول المرداوي انتبهوا لذلك قول المرداوي رحمه الله بلا نزاع وهو م... قول المردوي بلا نزاع لا يقصد فيه لا يقصد فيه حكاية الإجماع لأن كتاب المردوي وهو كتاب الإنصاف إنما قصد بوضعه وتصنيفه جمع الأقوال والروايات داخل المذهب لا, ي... لا يعنى بما خارج لا يعنى بالأقوال خارج المذهب فلما يقول بلا نزاع يعني في المذهب ماشي. بخلاف مثلا الكتب التي تعنى ببيان الخلاف العالي ومذاعب علماء الأمصار مثل المغني لابن قدامى ومثل الشرح الكبير فإنه إذا قال بلا خلاف أو لا أعلم فيه خلاف فإنه يريد بذلك الخلاف مطلقا واضح؟ نعم إذن هذه مدة خيار الشرط أن تكون معلومة وعلم من هذا أن المدة لو كانت مجهولة فما الحكم؟ لا تصح لا يصح الشرط وأما البيع فإنه صحيح وأما البيع فإنه صحيح نعم طيب متى تبدأ هذه المدة هذه المدة عندنا نريد أن نعرف ابتدائها ونريد أن نعرف انتهاءها متى نحسب بداية المدة عندما قال لك الخيار ثلاثة أيام جيد وكان العقد ساعة خمسة العصر. نعطي ثلاثة أيام غير يوم العقد ثلاث أيام إضافية غير اليوم هذا يكمل اليوم وزياد عليه ثلاث أيام لهذا يحصل ترى احيانا في المحلات يجي الواحد الفاتورة اشتراها مثلا الساعة سبعة مساء طيب ويرجع لهم الساعة سبعة وخمس دقايق بعد مرور الثلاثة أيام يقول لا باقي اليوم الثالث إلى الآن ما انتهى اليوم مثلا فما الحكم متى تبدأ حساب المدة قال المصنف وابتداؤها من العقد إذا أطلق ابتداء المدة فإنه يراد أنها تبدأ من العقد واضح إذا قال ثلاثة أيام يعني من وقت العقد نعم وانتهاؤها تنتهي مدة خيار الشرط بأمرين الأمر الأول وإذا مضت مدته. هذا الأمر الأول. إذا مضت المدة قال لك الخيار ثلاثة أيام خلصت الثلاثة أيام انتهت الثلاثة أيام فما الحكم نقول لازم البيع وانقطع الخيار الأمر الثاني او قطعاه بطل أو قطعاه كيف يقطعاه شيخ ابن الصمد كيف يقطعاني الخيار خلاص نعم يتفقاني على أن لا خيار خلاص يقول ترى نحن اتفقنا أن بيننا خيار لمدة أسبوع وانا عجبتني البضاعة خلاص اش رأيك خلاص نتمم العقد ونعتبر ايش الخيار ملغي قال خلاص نتفق على الغاء الخيار يأخذ البضاعة ويستخدمها ويستعملها ولا يجوز بعد ذلك الخيار لأنه سقط واضح نعم فخيار الشرط يسقط بإسقاطهما طيب في أي العقود يثبت خيار الشرط ما هي العقود التي يثبت فيها ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة عقود ما هي ويثبت في البيع البيع وهذا يثبت في خيار المجلس وخيار الشرط سبق معنا في خيار المجلس الثاني بمعنى والصلح بمعناه والصلح بمعناه البيع شرحنا ولا نعيده شرحنا يكفي خلاص شرحنا الكتابين التي صالح بهما عن مئة ريال في ذمته نعم طيب والعقد الثالث الذي يثبت فيه والإجارة في الذمة الإجارة أيها الأخوة الكرام أطلق المصنف رحمه الله تعالى ثبوت الخيار خيار المجلس أطلق ثبوت خيار المجلس في الإجارة تمام لكن, خير لكن لما جاء إلى خيار الشرط ذكر أنه يثبت في الإجارة في صورتين ما هما قال في الذمة أو على في لا تل العقد أو على مدة لا تل العقد الإجارة أيها الإخوة الكرام نوعان إجارة في الذمة وإجارة على عين تمام الإجارة في الذمة مثل تأتي الشخص تقول هذا القماش تفضل أستأجرك على أن تخيطه ثوبا يكون بينك وبينه عقد جرى على أن يقدم لك منفعة وهي أن يخيط لك هذا القماش ثوبا واضح هنا الإجارة في الذمة أو على أن يبني لك تمام على عمل يقدمه هذا الشخص طيب فلو أنه قال قبلت أنا أخيط لك هذا القماش ثوب بالمقاسات المطلوبة مقابل مبلغ وقدره مئة ريال وفي المجلس قال لا أنا تراجعت خلاص خذ قماشك ولا أبغى خيطرك من حقه أن يتراجع ولا لا الجواب نعم من حقه أن يتراجع هذه إجارة في الذمة ماشي طيب أو مثلا تستأجر شخص على حمل متاع فإنه استأجرت في مجلس العقد فسخ العقد أو فسخت العقد فحينئذ من حقي كل من المتبايعين نحن, نحن رحنا لخيار المجلس نحن نريد خيار الشرط لو شرط عليه الخياط هذا اللي أعطيته القماش شرط على قالك لي حق أني أفسخ العقد لمدة ثلاثة أيام أو أنت قلت له ترى حق لي حق أن أفسخ العقد خلال ثلاثة أيام فما الحكم هنا نقول ليجوز اشتراط الخيار واضح هذه إجارة في الذمة. الصورة الثانية الإجارة على عين تروح لرجال مثلا تستأجر من صاحب الفندق تقول له سمحت عندك غرفة فاضلة قال لك عندي غرفة غرفة رقم ثلاثمائة قال خلاص استأجرها لمدة ثلاثة أيام طيب استأجرها لمدة ثلاثة أيام متى تبدأ الثلاث أيام نحن اليوم أيش اليوم الثلاث قال تبدأ الثلاثة أيام من يوم السبت القادم يعني سبت وأحد وإيش وإثنين جيد لكن لي خيار الشرط لمدة يومين من الآن صار عندك خيار الشرط الثالثة والأربعة ما الحكم يجوز وهذا معنى قول المصنف رحمه الله أو على مدة لا تلي العقد الآن اشترطت, اشترطت الخيار مدة هل هذه المدة تلي العقد العقد متى يبدأ يبدأ السبت والخيار ينتهي يوم الأربعاء او الخميس او الجمعة ما في مشكلة لكن لو اشترط لنفسك قلت والله اشترط لنفسي الخيار انت بتاخذ سبت أحد وثنين قلت اشترط نفسي الخيار إلى يوم الأحد مساء هنا مدة الخيار وليت بداية العقد صارت بعد بداية العقد فلا يجوز ذلك لأنه يفضي لأنك ايش تسكن ليلتين في الفندق وتترك له وتقول ما عجبني ولا تدفع له أجرة فلا يصح ذلك ماشي لا يصح ذلك لكن يصح إذا كانت الأجرة على عين أن تكون إيش المدة التي تشترط لنفسك فيها الخيار لا تلي العقد طيب لو استأجر الشقة قال الآن أبغى استأجرها من الآن أبغى استأجر الشقة من الآن هل له حق الآن يشترط لنفسك خيار شرق لا خلاص العقد يبدأ مباشرة بعد العقد. نعم طيب هل يصح أن يشترط نحن قال في أول الخيار قال أن يسترطاه طيب لو اشترطه أحدهما من الحكم قال وأن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح ما في مشكلة إذا اتفق أن الخيار للبائع دون المشتري أو للمشتري دون البائع أو في الإجارة للمؤجر دون المستعجر أو للمستعجر دون المؤجر فلا بأس بذلك لأنه حق لهما فكيفما تراضي به جازا نعم طيب الآن سيدخل المؤلف في تفسير ألفاظ خيار الشرط قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله إذا قال لي الخيار إلى غد وطلع الفجر تمام وراح بعد طلع الشمس قال فسخت العقد من حقه ولا لا لا, لا انتهى خياره إذا قال إلى الغد سقط الخيار بأول الغد بطلوع الفجر نعم وإلى الليل سقط الخيار بإيش بأول الليل اللي هو إيش قروب الشمس نعم طيب هنا قاعدة أيها الأخوة الكرام ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه تمام من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه طيب الآن هذا الخيار حق ثابت حق ثابت الذي اشترطه ولا لا خيار الشرط حق ثابت لمن اشترطه ولا لا حق ثابت له فهل يتوقف ذلك على رضا الآخر لا هل يتوقف ذلك على علم الآخر بالفسخ لا يتوقف انت فسخته بعدين بلغته يعني مثلا نحن قلنا الخيار مثلا إلى الليل ليس له حق أن يسقط بعد المغرب لما صار باقي خمس دقائق على أذان المغرب قال خليني أفسخ العقد فطلب اثنين من أصحابي قال اشهد أنني فسخت العقد ولم يكن بحضور الطرف الآخر صح ذلك ولا لا ينفسخ ولا ما ينفسخ ينفسخ طيب إذا كان لا يشترط علمه من باب أولى أنه لا يشترط رضاه لو جئت قلت يا فلان تراني فسخت العقد قال لا أنا ماني راضي ليس بشرط أن, أن يرضى لأن هذا حق ثابت لك ولهذا قال المصنف ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخته يجوز لك أن تفسخ إذا كان لك خيار شرط ولو مع غيبة الآخر ما هو موجود في البلد افسخ العقد من حقك قبل المضي المدة أو سخط الآخر ليس راضيا فمن حقك أن تفسخ نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة طول فيها وذكر لها فروعا وهي مسألة الملك مدة الخيارين خيار المجلس خيار الشرط لمن يعني بعتك الناقة قلت يا الشرط الخيار خمسة أيام طيب وبعد يومين ماتت الناقة عندك تتلف على ملكك ولا على ملكي أنا على ملك المشتري فالمبيع في مدة الخيارين ملك لماذا؟ للمشتري قال المصنف والملك مدة الخيارين المشتري الملك مدة الخيارين للمشتري الملك للثمن ولا للمبيع الملك مدة الخيارين للمشتري للثمن ولا للمبيع للمبيع وليس للثمن وأن الملك للثمن الآن سيذكر المؤلف أحكام المبيع واعكسها واجعل أحكام الثمن لمن؟ للبائع ماشي. يعني أسذكر لك أحكام المبيع اجعل نفس الكلام بالنسبة للبائع في الثمن تمام؟ نعم قال الملك في مدة الخيارين للمشتري يعني ملك المبيع وليس ملك الثمن ملك الثمن للبائع ماشي. طيب الملك مدة الخيارين للمشتري خيار الشرط وخيار المجلس وبناء على هذا لو تلف تلف على ضمان المشتري نعم ولو حصل فيه فما الحكم قال المصنف وله نمائه المنفصل وكسبه وله نمائه المنفصل وكسبه نمائه المنفصل ما نماء منفصل انما نوعان ايها الاخوه الكرام المتصل والنماء المنفصل صوره المساله في النو... بنصور مساله فيها نماء متصل ونماء منفصل اشتريت ناقه قلت والله لي خيار الشط 10 ايام انا شاور وأنظر وأتأمل في الأمر أخذت الناقة عندك حطيتها في المرعة صرت تأكلها وتشربها وما شاء الله سمينت خلاص وجابت ولد ما شاء الله خلالها الأيام الخمسة كانت حامل أيام واشتريت ناقة حامل ويجوز ولا لا يجوز تشتري حامل واشتريت جابت ولد طيب وسمينت بعدين في اليوم التاسع أنت عندك خيار عشر أيام. في اليوم التاسع قلت أريد أن العقد وفسخت العقد ترد له الناقة مع الولد ولا لا ما عم شايف أترد الناقة المصنف يقول وله أي للمشتري نماؤه المنفصل جيد وكسبه نعم فالنماء المنفصل لمن؟ للمشتري خلاص تاخذ هذه اخذت ما شاء الله يعني ناقه صغيره مجانا ورديت له بس الناقه الاساسيه ماشي فالنماء المنفصل للمشتري وعلم منه مفهوم المخالفه أن النماء المتصل ايش ان النماء المتصل للبائع ولا للمشتري لا للبائع ولا للمشتري تبع للاصل فإن تم العقد كان للمستري وإن رده رد معه النماء المتصل, المتصل لما سمنت الناق كانت هزيرة وصرت سمينة تقطع اللحم الزائد هذا وتأخذ ولا تردها بسمنها تردها بسمنها واضح نعم هذا معنى قوله ولو المماء المنفصل وكسبه لو كان على سبيل المثال عبد أو يعني شيء من سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب ها؟ فاشتريته بشرط الخيار وأردت أن تصيد به للتجربة تجرب في الصيد كيف وضعه في الصيد لصيد تمام أنك تشترط الخيار حتى تجرب فجربته في الصيد فجاب لك صيد هذا الصيد لك ولا للبائع للمشتري وله نماء المفصل وإيش وكسبه وضحت المسألة طيب هذا معنى وله نماء مفصل وكسبه وأما النماء المتصل فإنه يتبع العين إن ساكن أو ردا ماشي طيب نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى مسألة هل معنى كون المبيع مدة الخيارين للمشتري أن له الحق أن يتصرف فيه ولا ليس كذلك سيبين المؤلف هذه المسألة يعني الآن تقول والله الناق ملك ليخرى صبغى بيعها طيب كيف تبيعها وما زال للبائع حق أن يفسخ العقد أليس الشرطة لان طبعا صورة المسألة في خيار مشترط من الطرفين مثلا طيب فالخيار الش... الخيار ثابت للبائع وثابت للمشتري نعم الملك انتقل للمشتري لكن البائع ما زال له حق في فسخ العقد واسترداد المبيع أليس كذلك؟ طيب هل يجوز تروح تبيعه؟ وقال لك لا سيبين المؤلف هذه المسألة وهي التصرف والتصرف هنا وعين الذي ذكر المصنف يعني تسمية التصرف هنا تسمية عامة جيد يدخل فيها التصرف والاستعمال فالمصنف أطلق على الاستعمال أنه تصرف وإن كان الفقهاء كثير من احنا ما يسمونه الاستعمال تصرفا لا التصرف يطلقونه على العقود يعني يقولون جائز التصرف يعني مثلا بيع شراء ايجاره لكنه ذكر هنا التصرف واراد به الصورتين التصرف بالبيع والشراء التصرف الحكمي والتصرف بالاستعمال واضح فما حكم التصرف الحكمي قال المصنف ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر هنا قال ويحرم ولا يصح ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها اي في مده الخيارين بغير اذن الاخر طيب بس عندي تعليق كنت سجلته نعم وإنه صنع قال ويحرم ولا صح تصرف أحدهما في المبيع المعين ولا عوضه المعين ويحرم ولا صح تصرف أحدهما في المبيع المعين ولا في عوضه المعين وكلمة المبيع المعين هذا قيد لا بد منه وإن كان أكثر الأصحاب ما ذكره مثل الزاد والمنتهى ما لكن صاحب الإقناع بل حتى حتى في الاقناع حتى في الاقناع لكن البهوتي رحمه الله تعالى قيد في الشرح وهو قيد مهم طيب خلينا اول شيء نصور المساله قال ويحرم ولا صح صرف واحديما في المبيع ولا في عوضه المعين فيه بغير اذن الاخر الآن وقع العقد على عوض معين سبق معنى أن العوض قد يكون معينا وقد يكون مقابل المعين ما اسمه؟ الدين في الذنب صح ولا لا؟ طيب فإن وقع العقد على مبيع معين قال بعتك هذه السيارة طيب بعتك هذه السيارة فهذا مبيع معين وخذت السيارة هل يجوز أن تتصرف فيها ولا لا ها بشرط خيار طبعا نسأل الآن في عندنا خيار شرط أو حتى خيار المجلس اشترطت الخيار لنفسك عشرة أيام وأنت اشتريت هذه السيارة هل لك حق في أن تبيع هذه السيارة خلال مدة الخيار قال لك لا ما حكم لو بعتها قال لك الحكم التكليف يحرم والحكم الوضعي إيش ولا يصح قاله ويحرم ولا يصح وتصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها في مدة الخيارين بغير إذن الآخر ما صورة الثمن غير المعين اللي هو الدين او المبيع غير المعين الدين لو قال لو قال بعتك عشرة آصع عشرة آصع من التمر وقال قبلت إن, سلم له إن سلمت له هذه الآصع العشرة صار حكم وحكم المبيع المعين ماشي إذا لم تسلم له لم يقبضها فإن هدين في ذمة البائع يمكن أن يتصرف فيه بغير إذن الآخر ولا ما يمكن ما كيف يتصرف فيه الآن بدأت يعني يعني صرت أجد لعدم تقييد المتون بالمعين الآن وأنا أشرح عدم تقييدهم بالمعين له ايضا وجه لأن الغالب أن الدين في الذمة في الغالب يعني لا يصح التصرف فيه قبل قبضه في الجملة وإن كان في بعض الصور يصح التصرف في الدين في الذمة يعني يصح مثلا الحوالى عليه ليس كذلك صح الحوالى عليه كذلك يصح بيعه لمن هو عليه بما لا يجري بينهما ربا النسيئة كما ذكرنا في الدرس الماضي في, مسألة في قول المصنف رحمه الله تعالى أيوة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. نعم ثم طيب على كل حال بعل يحقق المسأل أكثر لكن البهوتي رحمه الله قيد هنا الثمن والمثمن كلاهما قيدهما بالمعين أو الدين إذا تسلمه يعني في حكم المعين الدين إذا قبضه يعني لو باع عشرة آصع من التمر فأخذت عشرة آصع من التمر فهي في حكم المعين لا يجوز أن تتصرف فيها إلا بإذن إلا بإذن البائع واضح؟ نعم قال ويحرم ولا صح تصرف وحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها بغير إذن الآخر التصرف في المبيع من قبل من المشتري والتصرف في العوض من قبل البائع ولنصور المسألتين كل واحدة نصور لها بمثال صورة المسألة الآتية اشتريت هذا الجوال هلأس؟ اشتريت هذا الجوال بهذا الكتاب ماشي. أو بهذه المئة بهذه المئة ريال وتسلم كل واحد من المتبايعين العوض أنت أخذت الجوال وعطيت للبائع المئة ريال ماشي طيب إن كان نعم وعطيت للبائع المئة ريال جئت بعد ذلك وأردت أن تبيع الجوال طبعا الآن البيع هذا وقع بشرط بخيار شرط لمدة عشرة أيام جئت وبيعت الجوال خلال مدة الخيار ما الحكم لا يصح البيع ويحرم عليك هذا واضح هذا الأمر بالنسبة للمشهرين بالنسبة للباع إذا كان الثمن معينا فلا يصح له هذه المئة ريال مدام وقع لأنه سيأتي معنا أن الدراهم والدنانير على المذهب تتعين بالتعين أو قال مثلا بهذا الكتاب فكان الكتاب ثمنا فهل له أن يبيع هذا الكتاب في مدة خيار الشرط ولا ما ليس له ذلك ليس له ذلك واضح مشايخ طيب هذه صورة التصرف في المبيع والتصرف في عوضه المعين فيها أي في مدة الخيار نعم طيب مفهوم المعين ايش مفهومها قلنا ايش مفهومها الدين مفهومها الدين والبهوتي رحمه الله تعالى في شرح المنتهى يقول عبارة عباره المنتهى ويحرم تصرفهما مع خيارهما في ثمن معين ومثمن فلم يقيد المثمن بكونه معينا واما الاقناع فقال ويحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين أو كان في الذمة ثم صار إلى البائع وفي مثمن سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما ولكن البهوت قيد المثمن كذلك بنفس القيد وهو ظاهر جدا حيث قال في مثمن معين أو غير معين ثم صار إلى المشتري. على كل حال هذه تحتاج مراجعة كما قلت لكم وإلا كانت يعني كنت سجلتها لكن الآن بقي عندي إشكال في التصرف في الدين وإن كان التصرف في الدين يسجوز في بعض الصور يصح فيها التصرف في الدين طي نعم قال رحمه الله اقرأي شيخ بغير تجربة المبيع أول شيء بغير إذن الآخر طيء إذن عندنا تصرف المشتري في المبيع في مدة خيار الشرط إما أن يكون بإذن البائع أو بغير إذنه فإن كان بإذن البائع فالحمد لله صح التصرف وإن كان بغير إذن البائع وإن كان بغير إذن البائع لم يصح التصرف نعم من وجه آخر من وجه آخر ينقسم من وجه آخر إلى تصرف حكمي وهو البيع والشراء وتصرف بالاستعمال وتصرف بالاستعمال التصرف الحكمي عرفناه البيع والشراء عرفنا حكمه التصرف بالاستعمال على نوعين استعمال لاجل لاجل تجربه المبيع واستعمال لاجل الانتفاع فإن كان الاستعمال لاجل الانتفاع فما حكمه يحرم لا نقول لا يصح وانما نقول يحرم لأن هذا الاستعمال لا يوصف بالصحة وعدمها تقول هذا ركب السيارة تقول ركوب صحيح ولا غير صحيح لا يقال هذا لكن يقال من جهة إيش؟ الذي يوصف بالصحة وعدمها هو التصرف الحكمي القابل اللي. يقولون الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما هذا ليس ذا وجهين لكن نقول يحرم يحرم الانتفاع بالمبيع في مدة خيار الشرط إذن استعمال على وجه الانتفاع لا يجوز الاستعمال على وجه التجربة والله اشترى السيارة يريد أن يجرب يسوقها ليجرب قيادتها كيف وضعها تمام فوجدها مناسبة أو غير مناسبة فله أن يجرب ولهذا قال المصنف بغير تجربة المبيع فأما إن تصرف لتجربة المبيع فإن هذا جائز ولا يسقط به خياره طيب قال رحمه الله إلا عتق المشتري. إلا إذا أعتق المشتري المبيع في مدة الخيار نفذ العتق وصح ليش؟ قالوا لأن مبنى العتق على السراية والنفوذ والشريعة تتشوف إلى عتق العبيد لا كما يظن الجاهلون أن الشريعة جاءت بالرق لأن تسمعون الآن بعض الناس يطرعون ويقول لك الإسلام أتى بالرق هذا الذي يقول هذا لا يعرف الإسلام ولا يعرف التاريخ ولا يعرف يعني ما يقول بل الإسلام يتشوف إلى عتق العبيد وما جاء الإسلام بالرق وإنما جاء بالعتق أسباب الرق كثيرة جدا كانت موجودة من الجاهلية فأبطلها الإسلام وما أبقى إلا سببا واحدا وأوجد أسبابا كثيرة ليش للعتق الكفارات أكثرها في عتق رقبا جيد وكذلك مبنى العتق على السراية والنفوذ ولهذا لو جاء واحد عنده عبد قال اعتقت نصفك يعتق ايش يعتق العبد كله واضح ولو كان, عن... لو كان العبد شركة بين شخصين احدهما يملك النصف والثاني يملك النصف فالشخص يم... اعتق النصف الذي يملكه وهو غني موسر واضح عتق العبد كله ولزم الذي أعتق النصف أن يدفع قيمة النصف الآخر لشريكه واضح فمدنى العتق على السراية والنفوذ والشريعة تتشوف إلى عتق العبيد وهذه فهم قواعد الأبواب مهم الفهم قواعد الأبواب ومقصد الشريعة في كل باب نجد مثلا باب العتق الشريعة تتشوف فيه إلى العتق نجد في باب الحدود الشريعة تتشوف إلى درء الحدود وإسقاطها فمبنى الحدود على الإسقاط وهذا أيضا من الأبواب التي يشوش فيها بعض الناس في أبواب الحدود نقول الشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود بل إلى إسقاطها بالشبهات أدنى شبهها لكن إذا قام الحد إذا وجد الحد بشروط المعتبره يقام لكن إذا وجد أدنى خلل في الشروط ولو شبهه نقول يقام ولا يترك يترك في باب النسب مثلاً القاعدة الشرعية التشوف إلى حفظ النسب فيثبت النسب بالشبهة شوف الحد يسقط بالشبهة والنسب يسقط والنسب يثبت بالشبهة ماشي فنأتي إلى العتق نقول لا العتق لأن الشرع تتشوف إليه فله سراية ونفوذ فيعتق العبد ويصح التصرف حينئذ نعم طيب هذا حكم التصرف عرفنا حكم التصرف الوضع أنه لا يصح وحكمه التكليفي أنه أنه إيش أنه يحرم وبالمناسبة قول المصنف رحمه الله تعالى إلا عتق المشتري هذا استثناء في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي وإلا في الحكم التكليفي أنه يحرم يعني عتق المشتري يحرم لكنه ينفذ ماشي ينفذ لك مع الحرماء قال بغير إذن الآخر أما لو أذن الآخر ما في مشكلة قال بغير إذن الآخر أما لو أذن فلا بس طيب نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى أثر هذا التصرف على الخيار نحن عرفنا حكمه التكليف هو حكمه الوضعي يأتي الآن التصرف هذا لو أن المشتري باع المشتري باع أليس بيعه دليلا على رضاه بالسلعة وإسقاط وإسقاط خياره صح ولا لا لما بعتها أنت معناه أنت ما تبغى خيار لأن تشترط خيار عشر أيام وجبت بعتها في اليوم الخامس اذا أسقط اسقطت خيارك واضح طيب أسقط خياره لكن يبقى خيار الأخر. الاخر ماشي فلهذا قال المصنف وتصرف المشتري فسخ لخياره تصرف المشتري فسخ لخياره تصرف المشتري في المبيع في المبيع واضح لا في الثمن لان الثمن خارج ملكه كانه تصرف فضولي ما لا يصح ولا ينفذ ولا يترتب عليه حكم لكن تصرف المشتري في المبيع لأنه في ملكه ولا ما هو في ملكه الجواب نعم في ملكه لكن منعناه من التصرف فإذا تصرف دل ذلك على أنه أراد إسقاط الخيار ورضي بإسقاط الخيار فيسقط خياره ولهذا قال وتصرف المشتري فسخ لخياره ماشي نعم وليس فسخا للخيار مطلقا يبقى خيار إيش يبقى خيار البائع وتصرف البائع في الثمن نفس حكم تصرف المشتري في السلعة نفس الشيط طيب فلهذا نقول نفس الحكم اذا تصرف البائع في الثمن المعين فوسخاء فهو فسخ لخياره نعم واما تصرف المشتري في الثمن لا اثر له وتصرف البائع في المبيع اكثر اش optimized اولا هل يصرح تصرف البائع في المبيع لا يصح لأنه يتصرف فيما ليس ملكا له واضح هذا انتقل قلنا الملك مدة الخيار لمن المشتري. للمشتري. فلا ينفذ ولا يصح وليس فسخا أيضا للخيار وليس فسخا للخيار نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبطلات هذا الخيار وهو خيار الشرط يبطل بثلاثة أمور ايش هي سبق معنا منها واحد بال بالمفهوم وآخر بالمنطوق والثالث سيذكره المصنف هنا ايش اللي سبق من مبطلات خيار الشرط واحد تول تول أنا. تصرف المشتري احسن اذا من مبطلات خيار الشرط ان يفعل المشتري فعلا يدل على رضاه بالمبيع مثل التصرف فيه هذا واحد ولو باستعماله ولو, بايش ولو باستعماله فإن استعماله له ايش يدل على رضاه به فلا خيار له إلا إذا استعمله من أجل التجربة فهذا لا يسقط الخيار إذن عندنا يسقط الخيار بالتصرف المبيع الثاني يسقط الخيار بتمام المدة قال مدة معلومة إذا تمت هذه المدة سقط الخيار الثالث ذكر المصنف هنا في قوله ومن مات منهما بطل خياره الثالث من مبطلات خيار الشرط موت أحد المتعاقدين فيسقط خيار الميت ولا ينتقل الخيار إلى ورثة لأنه هو شخصي يعني رغبة شخصية لا يتعلق ليس حقا ماليا فينتقل إلى الورثة وإنما هو أمر يتعلق بالرغبة الشخصية أعجبته البضاعة أعجبته البضاعة إذن إذا مات مات من شرط الخيار سقط خياره ويبقى خيار الآخر يعني ممكن الآخر ممكن ينتزعها من الورثة لكن الورثة لا يمكن أن يردوها إلى الباعل ويأخذون الثمن واضح يا شيخ نعم ننتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع الخيار ما هو النوع الثالث من أنواع الخيار هو خيار الغبن خيار الغبن وفيه مسائل المسألة الأولى في مسألتان المسألة الأولى ما ضابط الغبن الذي يثبت فيه الخيار اشتريت كتاب من مكتبة مثلا المغني ابن قدامى كم يبيعون مثلا ثلاثمائة وعشرين طيب اشتريت بثلاثمائة وخمسين ثم خرجت من المكتبة ورحت المكتبة أخرى فوجدت عند المكتب الأخرى ب 349 ريال قلت إنه لله وإنه لي راجع غبنت غبنت ألا لا غبنت هذا ريال. ريال تقدر تفطر فيه صح ألا فهل هذا غبن مثبت للخيار لا ولهذا قال المصنف في ضابط الغبن الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة إذن إنما يثبت الخيار في الغبن الذي يخرج عن العادة أما غبن ريال من ثلاثمائة ريال هذا ليس غبنا يعني خارجا عنها بل هذا أمر عادي معتاد أن التجار تتفى وتسعارهم واحد أغلب شوية واحد رخص أنما يثبت في المقدار الكثير واضح؟ طيب هذا ضابطه من جهة إيش القدر أما الصور التي يثبت فيها الخيار ولاحظ أن المصنف رحمه الله ما تكلم في الغبن عن خيار الغبن للبائع اختصارا ولعله والله أعلم رحمه الله أن الباع عادة يكون عندهم حذق قل أن يغبن ها؟ لكن الغالب أن الغبن يقع على المشتري أما الباع غالبا باع يعني عنده حذق وعنده يعني احتراف في التجارة أما المشتري فالغبن غالبا يكون على على المشتري وليس على الباع ولهذا ذكر أن إذا غبن في المبيع ولم يقل إذا غبن في الثمن مع أن خيار الغبن قد يثبت للبائع في صورة لم يذكر المصنف وهي صورة تلقي الركبان هذه يثبت فيها خيار الغبن للبائع لأنه يغبن في الثمن فيعطى له ثمن أقل من ثمن البضاء لكن ما ذكرها المصنف فلا نذكرها طيب ما هي صور ثبوت غبن ثبوت خيار الغبن للمشتري لأن المصنف لا تكلم عن البائع ذكر صورتين ما هما بزيادة الناجش والمسترسل بزياده الناجش والمسترسل ما هو النجش ان النبي صلى الله عليه وسلم نها عن النجش قيل بفتح الجيم وقيل بسكونها نجش ونجش ذكر بعضهم السكون وذكر بعضهم الفتح وقل من ذكر اللغتين قل من ذكر اللغتين في موقفه عليه والله اعلم الناجش ما هو النجش ما هو الناجش الناجش هذا أنت تنزلت سيارتك مثلا في حراج السيارات تمام تنزل سيارتك للمزاد العلني فيأتي واحد سواء كان بتواطئ معك او خدمة من عنده سواء بتواطئ معك أو خدمة من عنده ويأتي ويزود في سعر السيارة أنت نزلت في الحراج بـ 20 ألف فهو يقول 21 ألف بحماس حتى يعني يشعل ويزود رغبة الناس في هذه السلعة كل ما زود واحد هذا زود عليه والناس يرون هذا الرجل قد يكون هذا الرجل له خبرة مثلا في السيارات يقولون أكيد ما زاد في ثمنها إلا وفيها إيش ما يستحق هذه الزيادة فجاء واحد مسكين كل ما شافه يزود قال لا أنا بأخذها أكيد إن فيها سر فاشتراها تمام بدل ما يشتريها هي قيمتها مثلا 25 اشتراها بأربعين ألف لا, بشيء لا, لا بسبب شيء إلا بسبب إيش هذه الزيادة التي كانت من الناجش من هو الناجش هو الذي يزيد في سعرها وهو لا يريد شراءها فاشتريتها بأربعين ألف مسكين رجعت للبيت قالوا لكم ما شاء الله مبروك السيارة بكم قلت هذه بأربعين ألف قالوا ترى غبنت غبن عظيم هذه ما تستاهل إلا خمس واضح قلت والله أنا إننا اشتريتها بأربعين لأني رأيت فلان زود إلى أن فاش قلت خلاص اخذها باربعين فتبين بعد ذلك ان هذا الذي زاد في سعرها لا يريد شراءها انما يريد رفع سعرها يثبت الخيار للمشتري نقول من حقك تذهب الى الباع وترد له إيش؟ السيارة وتأخذ الثمن هذه صورة من صور خيار الغبن الصورة الثانية المسترسل من هو المسترسل المسترسل هو الذي جمع وصفين الوصف الاول يجهل قيمة السلعة الوصف الثاني لا يحسن المماكسه. لا يعرف الأسعار ما هو من أهل البلد مسكين جاء مثلا شخص إلى المدينة وهو من خارج المدينة على سبيل المثال زائر أو شيء من هذا القبيل وهو رجل ليس من أهل التجارة ما يحسن التجارة ولا البيع ولا الشراء تمام وربما جاء من بلد الأسعار فيها مرتفعة يعني بعض البلدان على سبيل المثال أسعارهم يمكن عشرة أضعاف الأسعار التي نتبايع بها هنا فهذا جاء من المطار وصل للمدينة صلف الحرم وراح لمحل التموث فرآه البائع واضح عليه إيش يرى عليه أثر السفر قال بكم هذا قال هذا تمر العجو مثلا الذي ورد فيه الحديث بكم قال هذا الكيلو أعطيك إياه بخمسمائة ريال ولا يهمك تبشر خوذ بخمسمائة قال ما شرى خمسمية يعني بالنسبة لتسعيرة البلد التي جاء منها وهو أول مرة يرى ترمر العجوة وورد في الحديث قال أخذ لو ألف هات وأخذ بخمسمية فلما رجع علم أنه غبن يثبت له خيار الغبن ولا لا يثبت له خيار الغبن إذن من هو المسترسل الذي يثبت له الخيار هو من يجتمع فيه وصفان انتبه الوصف الأول أن يكون لا يعرفه الأسعار جاي من بلد غريب مسكي ما يعرف الأسعار الأمر الثاني لا يحسن المماكسة أما شخص يحسن المماكسة وما شاء الله خبير في التجارة لكن مستعجل قال يعطينا يلا بأي سعر مستعجلين نبغى نلحق الطيارة ولا نبغى كذا. فلم يماكس مع أنه يحسن المماكسة وعنده خبرة في التجارة ولم يماكس فإنه لا يثبت له إيش؟ خيار الغبن واضح يا شيخ؟ نعم هذا ما يتعلق بخيار الغبن نعم انتقل المصنف رحمه الله إلى النوع الرابع وهو خيار إيش خيار التدليس فقال الرابع خيار التدليس طيب ما الفرق بين التدليس والعيب سيأتي بعد قليل التدليس والعيب سيأتي الفرق بينهما بعد قليل لكن التدليس سنذكر معنا ثم نبين وإذا ذكرنا خيار العيب التدليس أن يقدم السلعة في صورة تزيد في إيش تزيد في ثمنها مع أن هذا أمر غير حقيقي يعني يظهر السلعة على احسن من حالتها الحقيقية مثل ماذا قال المصنف كتسويد شعر الجارية تسويد شعر الجارية جاء واحد يبغي يشتري جارية يعني تمام فقبل ما يبيعها سود شعرها هي شعرها أبيض عجوز عمرها سبعين وقيل ثماني طيب فسود شعرها ووداها عنده المشغل وكوفير وكذا كوفير وضبطوا لها شعر فظهرت كانها عشرين سنة فاشتراها المشتري ظن عشرين فيثبت له الخيار ولا ما يثبت له الخيار يثبت له الخيار هل في السلعة ربما لا يكون فيها عيب ربما تكون سليمة وصحيحة ولكن إيش؟ ولكنه أظهرها في أحسن من صورته مثال آخر وتجعيده التجعيد ضد السبط يقولون الشعر قد يكون سبط يعني مثل ما يقولون الآن مسشور مسشور والسبط المجعد المجعد عكسه طيب نعم المثال. هذا مثال آخر فإذا كان الجارية صار جعد شعرها ليزيد في ثمنها إما أن تجعيد الشعر يعني يظهر الجارية أنها قوية فيرغب فيها أنها تخدم وتساعد وكذا نعم الثالث من صور مثال آخر على التدليس وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها نعم هذا في مس... في الرحى أو الدولاب الذي يدور ويستفاد منه أحيانا في الحارث نحو ذلك فيحبس الماء إذا جاء المشتري يبغي يشاهدها يفتح الماء دفع واحدة يشوف إيش؟ الراحة تدور بسرعة يقول هذه ممتازة جيد فهذا أيضا صورة من صور التدريس لأن المشتري يظن أن عادتها هذا لكن هي في الحقيقة ليست كذلك نعم ومن ذلك التصرية نعم مثال آخر من يعطينا مثال على التدريس مثال معاصر مثلا في السيارات ولا في الأجهزة الإلكترونية تظري شيخ رش السيارة بالبوية مثلا ممكن تصفير العداد نعم قد يكون نعم وضع زيت مثلا يظهر السيارة أنها سليمة ويكون فيها مشكلة هذا طبعا فيه عيب لكن هو التدريس قد لا يكون فيها عيب قد تكون سليمة يعني مثلا أعطيكم مثال يحبط إيش يحبط تمنع ممتاز يضع مادة معينة في الزيت بحيث تظهر السيارة مثل يغير العلامة التجارية حق السيارة تكون السيارة مثلا نوع كذا يحط علامة أخرى والسيارتين في سيارات تشبه بعضها, بعضها غير الخبير ما يدرك الفرق او يأتي مثلا جوال تمام نوع تشوفون احيانا جوال يقول لك بخمسين ريال ولا بمئة ريال ويحط عليه ماركة ايش ايفون ولا اي علامة تجارية تظن انه ايش اصلي ثم تشتري الجوال تجده سليما لا تجده معيبا ولكنه أظهره على أحسن من حاله وأكثر من حاله تفضلش. تخفيض كيلو مترات سيارة تصفير العداد نعم قد يكون هذا أيضا من التدليس الخامس من أنواع الخيار نعم يضع مثلا البضاعة اللي في أعلى يضعها تكون إيش أحسن البضاعة أقول في الداخل وسط. أقول في الداخل تكون وسط نعم تفضل إيش الخامس خيار العيب وهو ما نقص قيمة المبيع طيب الآن خيار العيب الخيار العيب خيار العيب أيها الإخوة الكرام يقصد به العيب الذي يكون موجودا في السلعة ولا يعلم به المشتري تشتريت سلعة فيها عيب لا تعلمه واضح طيب. إذا اشتريت السلعة وفيها عيب لا تعلمه فهل يثبت لك الخيار؟ يثبت ذلك لكن ليس في كل عيب ما ضابط العيب المثبت للخيار؟ قال كما رضيه أول شيء الضابط قال وهو وهو ما نقص قيمة المبيع إذن ضابط العيب المثبت للخيار هو العيب الذي ينقص به قيمة المبيع الذي تنقص به قيمة المبيع وإلا فقل أن تسلم يعني السلعة من أدنى عيب يعني مثلا لو اشتريت كتاب عشر مجلدات فوجدت في أحد الصفحات في حرف ممسوح ما هو موجود خطأ طباعي تمام وارق فيها يعني عيب يسير هل هذا العيب ينقص قيمة المبيع ولا ما ينقص قيمة المبيع لا ينقص قيمة المبيع إذن ليس لك الخيار ماشي اشتريت السيارة لقيت الإطار الإطارات مثلا من السمى شويه خلاص تروح تعبيها عند المنشري هذا عيب لكنه عيب لا ينقص قيمة المبيع وعلى هذا فقس نعم. مثل ذكر المصنف رحمه الله سبعة أمثلة ما هي كمرضه اشتريتها ناقة وجدتها مريضة اشتريت حيوان وجدته مريض اثنين وفقد عضو أو سن أو زيادتهما فقد عضو أو سن اشتريتها وتبين أنها مقطوعة الأصبع. ما انتبهت لي قطع الأصبع فهذا يعني يعتبر مثبت عيب مثبت للخيار أو سن كذلك إذا كان فيها أسنان مكسورة أو مفقودة فإن هذا يثبت الخيار أو زيادتهما زيادة عضوه زيادة سن صار عندها مشكلة في الأسنان أو زيادة عضوه أصبع سادسة مثلا نعم. وزن الرقيق وزين الرقيق والعذب الله اشترى عبد فتبين أنه عبد فاجر يعني زاني وسرقته اشترى عبد تبين أنه حرامي يصرق وإباقه اشترى العبد تبين أن هذا العبد معروف ما يروح عند سيد الله ويهرب منه ويقعدون يدورون عليه حتى يمسكونه ثم ينتقل إلى الثاني فاكتشف أن هذا العبد عبد كثيرا الإباق فإنه يثبت له الخيار وبوله في الفراش وبوله في الفراش هذه واضحة لا. تفضلي شيخ ما أثر خيار العيب ما أثر وجود العيب في السلعة المشتراه الأصل ذكر المصنف في عندنا أصل وعندنا استهناء الأصل أن يمكن أن ترد السلعة إذا كان بالإمكان رد السلعة فهذا هو الأصل فما الحكم إما أن يعلم المشتري بالعيب قبل العقد او لا يعلم به الا بعد العقد فين علم به قبل العقد ايش الحكم ليس له خيار هو اشترى السيارة ويعرف انها عطلانه فهو يعلم بالعيب قبل العقد لا خيار له ولكن إذا علم به بعد العقد له خيار وذكر المصلف هذا بقوله فاذا علم المشتري العيب بعد امس يعني بعد بعد ايش العقد لو علم به قبل فلا خيار له له خيار بين امرين ما هما امسكه بارشه نعم او وهو قسط ما بين قيمته وسطه وص... وهو ما بين قيمه الصحه والعيب أو رده واخذ الثمن طيب اذا الخياران الثابتان في خيار العيب خاصة هما ايش مع استرداد الارش والرد مع استرداد الثمن ما اعجبتك مو ما عجبتك؟ وجد فيها عيب ينقص الثمن ينقص المبيل نقول من حقك أن ترد هذه السلعة للبائع وتسترد الثمن كاملا هذا واضح لا إشكال فيه الخيار الثاني تقول لا صحيح أن السيارة هذه فيها مشكلة في مثلا الشكمان مثلا ولا مشكلة في المراوح ولا مشكلة في كذا وكذا في الفرامل تقول أنا أمسك السيارة لما ألاقي مثلها ولكني أطلب منك أيها البائع أن ترد لي أرشى العيب كيف نحسب أرشى العيب؟ تحسب أرشى العيب بالنسبة المئوية نقول تعالي هذه السيارة نعرضها على التجارة نقول هذه السيارة بهذا العيب كم قيمتها؟ قالوا قيمتها بهذا العيب تسعين طيب لو لم يكن العيب موجود قيمتها كم؟ قالوا قيمتها مئة إذن الأرش هو كم عشر ألاف عشر ألاف, عشرة ألاف. عشرة ألاف. هو عashرة بالمئة من الثمن وليس عشرة ألاف. واضح لأنه ممكن التجار يقولون قيمتها مئة ألف وصاحبنا الشراب مئة وعشرين ألف. فنقول يرجع بكم عشرة ألاف وإلا عشر يرجع بثني عشر ألف عشرة بالمئة واضح إن قيمتها عند التجار مئة وصاحبنا اشتراها بمئة وعشرين راضي هو بهذا ماشي او غبن بسبب الاستعجال ليست مسألتنا واضح فهنا إذا اشتراها ب وعشرين ألف وقيمتها عند التجار مئة وقيمتها مع وجود العيب تسعين ألف الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة كم بالنسبة المئوية عشرة المئة نقول الأرش هو عشرة بالمئة من من الثمن الذي بيعت فيه السيارة سواء لو اشترى بتسعين ألف له حق أنه يرجع بكم تسعة آلاف لو اشترى ب عشرين ألف له حق يرجع باثنى لو اشترى بمئة ألف له حق أن يرجع بعشرة آلاف نعم هذا معنى قول المصنف في قوله إذا علم المشتري العيب بعده يعني بعد العقد أم أما أن يمسكه بأرشه يمسك المبيع ويأخذ أرشه أمسكه بأرشه ما هو الأرش؟ قال وهو قصط ما بين قيمة الصحة والعيب فنسبها إلى القيمة القسط يعني النسبة التي بين قيمة الصحة وقيمة العيد وليس الثمن وما الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن ما وقع عليه العقد القيمة قيمتها عند التجار ممكن قيمتها عند التجار أحيانا مثلا قطعة أرض قيمتها عند التجار مئة ألف. يبيعها شخص مستعجل يبغى مبلغ متورط يبقى يبيعها اليوم تمام لو عرضها بثمنها ما رح تباع في نفس اليوم لو عرضها بقيمتها لن تباع في نفس اليوم فباعها بخمسين ألف قال هذه بخمسين ألف اللي يأخذ. فاشتراه شخص بخمسين ألف قيمتها كم مئة الف. وثمنها خمسين الف. واضح وهناك فرق بين الثمن والقيمة المشتري يلزمه دفع الثمن ولا القيمة الثمن أقل من القيمة أو, أو أكثر المتلف للشيء إذا كان المتلف قيميا وليس مثليا يلزم المتلف ضمانه بقيمته ولا بثمنه بقيمته يعني يعطيك مثال لو أن شخصا عارض بضاعة عارض بضاعة للبيع حط عليها سعرها سعرها هذه مثلا بخمسمائة ريال حطها بخمسمائة ريال وشخص كان في المحل فأترف هذه البضاعة أخذها أو كسرها مثلا ولا عمدا أو سهوا يضمنها ولا لا ها؟ يضمنها كم يدفع للبيع خمسمائة ريال لا يضمنها بالسعر المعروضة به وإنما يضمنها بقيمتها ممكن يكون للبيع سوي تخفيضات ويبيعها بأقل من قيمتها فهذا المتلف يلزمه ضمانها بالقيمة يمكن يدفع أكثر من خمسمائة ريال وممكن يكون العكس الباقي يبيعها بأكثر من قيمتها فيكون الضمان بإيش؟ بأقل نعم القيمة هي قيمتها عند التجار بغض النظر عن المبلغ الذي وقع عليه العقد واضح والثمن هو ما وقع عليه العقد سواء كان أكثر من القيمة او أقل وضح الفرق بين القيمة والثمن نعم القيمة والثمن والسعر السعر هي ما تعرض به البضاعة والله أعلم يعني البيع قال قلت له بكم هذه قال لك س... هذه بخمسمائة حاطت عليها سعرها خمسمائة وبعدها نبعها لك بـ 490 وقيمتها في الحقيقة 450 واضح هذه ثلاثة أشياء سعر وقيمة وثمن وإن كان التفريق يعني السعر هذا يعني لا أدري هل نص عليه لأصحاب أولا لكن سمعته من بعض المشايخ والله أعلم نعم طيب هم يستعملون لفظة السعر وردت أيضا في الحديث لا بأس أن يأخذها بسعر يومها نعم شضر الشيخ هذا هو الأصل في خيار العيب أنه مخير بين الإمساك مع الأرش والرد واخذ الثمن وله خيار ثالث أولا بس هذه لو أمسك من دون أرش كيف هو بسأل الله خير قال خلاص أنا راضي بالعيب وما لي شيء لكن المقصود أنه يثبت له حق يمساك بالأرش ويثبت له حق إيش؟ الرد هذا يعني خيارا أما الآخر فهو من باب التنازل طيب الاستثناء إذا لم يمكن الرد نحن نقول له حق أن يرده ويأخذ الثمن طيب إذا ما يمكن رد المبيع مثل إيش قال المصنف وإن ترف تل... المبيع أو أعتق العبد تعين الارش قاعدة إذا تعذر الرد تعين ايش الارش اذا تعذر الرد تعين الارش تعذر الرد مثل ماذا مثل هذا إذا تلف المبيع تبغى ترده تلف ما عاد في امكانيه للرد أو اعتق عبد اشتراه عبدا ثم اعتقه ما عاد في امكان للرد حر هذا الآن كيف ترده ماشي فيتعين لك ايش اخذ الارش ولا يمكن لك الرد واضح هذا؟ نعم مثال اشتريت سيارة اشتريت سيارة وصار لك فيها حادث ماشي. بعد ما صار الحادث تلفت السيارة دخلت ممكن تلف تلفت تماما احيانا او احترقت بعد ما احترقت قال لك اصحابك ترمس شفنا السيارة وكان فيها العيب الفلاني قال تشهدون على هذا قالوا نشهد على هذا فرفع دعوة في المحكمة يطلب حقه في خيار العيب قال خذ هذا الرماد رمادك رماد السيارة له حق لا ما يمكن الرد وإنما له حق في مطالبة الباع بإيش بالأرش نعم. طيب هناك مسألة أخرى لا يتلف فيها المبيع بل يمكن رد عين المبيع يمكن رد عين المبيع لكن حصل فيه نقص ما صورة ذلك ذكر مؤلف صورة نعم قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره ألا أن نحن قلنا ما مأكوله في جوفه يصح بيع ولا لا يصح بيع طيب هذا الذي مأكوله في جوفه كيف تعلم عيبه من صحته ما تستطيع إلا بعد ما تفقس البيض ويطلع لك إيش البيض فاسد أو سليم أو يعني تفتح البطيخ أو الرمان أو نحو ذلك ماشي فهنا ما لم يعلم عيبه بدون كسره ماشي له حالتان الحالة الأولى أن يكون له قيمة بعد الكسر الحالة الثانية أن لا يكون له قيمة بعد الكسر فما كان له قيمة بعد الكسر فحكمه قال كجوز هند وبيض نعم فكسره, فكسره, فكسره فوجده فاسدا فله خياران كسره اكتشف بيضا نعم هذا فاسح له خياران ما هما فأمسكه فله أرشه أن يمسكه ويأخذ أرشه أو وإن رده رد أرش كسره أو يرده ويرد معه إيش؟ أرش الكسر إذن إما أن تمسكه مع استرداد الأرش أو ترده مع دفع إيش؟ الأرش أرش الكسر واضح يقولون ان بيض النعام وجوز الهند له قيمة بعد كسره حتى لو كسرت له قيمة صح عندكم جوز الهند في المالديف له قيمة بعد الكسر أو لا له قيمة بعد الكسر فإذا رددته مكسورا تقول خذ هذا مكسور طيب عليك خصم بيرد لك الثمن بس بيخصم عليك إيش بيخصم عليك أرش الكسر قال والله هذا قيمته بعد الكسر يتنقص عشرة خذ تسعين من المبلغ واضح نعم طيب وكذلك نعم إذا, إذا أمسكه فله أرشه وإذا رده رد أرشى كسر هذا فيما له قيمة بعد الكسر أما ما لا قيمة له بعد الكسر قال المصنف وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن إذا كان, لا إذا كان هذا الشيء لا قيمة له بعد الكسر نقول أمسك وخذ أرشى نقص ما في أرش نقص هذا لا قيمة له بعد الكسر فلك حق أن ترجع على البائع بإيش؟ بكل الثمن تقول والله هذه البيضه خربانه اعطيني ريال حق البيض نعم هذا بالنسبة لي صورة ما لا يظهر فساده او لا يظهر عيبه الا بكسره تفضل شوف كيف ايوه اواني اي وانا هذا بالسينما يعني لما تصوره في الواقع العملي ربما الآن في مدري هل يستخدم هذا بيض النعام الآن يستخدم صحو مثلا كاسة ممكن يسوي فيه كاسة قهوة مثلا شيء. نعم تفضل الشيء الآن ننتقل إلى وقت خيار العيب هل هو على الفور أم على التراخي قال المصنف وخيار عيب متراخ ما لم, ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر نعم إذن خيار العيب على التراخي لو أنك وجدت العيب اليوم ولم تفسخ في نفس اللحظة قلت يمكن هذا العيب بس بسيط يمكن ما يظهر خليني أجرب أتأكد ولم تفسخ في نفس اللحظة فإن لك حق الفسخ ما لم يوجد دليل الرضا بهذه البضاعة بأن استعملها لغير التجربة كما سبق معنا إذا استعملها بعدما عرف بالعيبي لغير التجربة فإن هذا يسقط إيش؟ يسقط الخيار أو تصرف فيها ببيع أو تأجيل هذا يسقط إيش؟ الخيار واضح مشاريخ نعم شضل. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه نعم خيار العيب هو حق لمن تضرر بهذا العيب لا يفتقر هذا إلى حكم قضائي من حقك ترجع وواء تفسخ العقد يعني من حقك أن تقول فسخت العقدة ماشي ترجع للبعض تقول ترى فسخت العقد ترد علي الثمن يقول لا لازم يكون من حكمة ليس لهم كذلك لا يفتقر إلى حكم حاكم الأمر الثاني لا يفتقر إلى رضا لأنه حق لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر الأمر الثالث لا يفتقر إلى حضور صاحبي مثل ما ذكرنا فيه وله الفسخ ولو مع غيبة ويش وسخطه أو سخطه ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بعض المسائل القضائية التي يحصل تحصل عند القضاء خلاف كبير في يعني هذه مسألة متصورة بكثرة يأتي الشخص يطالب يقول رد البضاعة ترى فيه عيب يقول لا العيب أنت اللي خربتها العيب حصل عندك بسببك صح ولا لا أنا أعطيتك بضاعة سليمة أنت اللي خرب خربتها وأنت اللي أو حصل العيب عندك ويحصل خلاف بينهما فالقول هنا قول من نقول عندنا ثلاثة أحوال أو عندنا أولا حالة تاني الحالة الأولى أن يكون لأحدهما بينه فهذا ما فيه شكال الفقهاء لما يذكرون مثل هذا إذا اختلف فقول فلان كل هذه المسألة خذها قاعدة من الان إلى آخر الفقه إذا قالك القول قول المشتري القول قول الباع القول قول الزوج القول قول الزوجة القول قول المنكر قول قول المدعي غير ذلك كل مسألة يأتي فيها القول قوله فالمراد بذلك أمراني استصحبهما لأنهم لا يذكرونهما خلص لأنهم يعتبرون هذا شيء منتهى منتهى منهم مسلم ما هما الأمر الأول المراد بذلك مع عدم وجود البينة أما مع وجود البينة خلاص إذا, إذا وجدت البينة معد يقبل قول أحد يخالف البينة البينة كشهادة الشهود طيب الأمر الثاني أنهم إذا قالوا القول قوله فالمراد مع يمينه وإذا أرادوا بلا يمين يقولون بلا يمين فالأصل إذا قيل القول قوله يعني مع يمينه لا يحتاج, لا يحتاج إلى ذكر هذا القيد إنما الذي يحتاج إلى ذكره الاستثناء وهو أن القول يقبل بلا يمين فتجد أنهم في بعض المسألة يقولون قبل قوله بلا يمين ماشي؟ نعم طيب وإن اختلف عندما من حدث العيب البائع يقول العيب حدث عنك يا المشتري ما سلمتك بضاعة سليمة المشتري يقول لا العيب قديم من أول ما اشتريته وهي معيبة فالقول قول من؟ نعم طبعا عندنا تقسيم آخر الآن نفترض المسألة ما فيها بيّنة نفترض المسألة ما فيها بيّنة بيّنة عرفناها إذا لم يوجد بيّنة نقول إما أن يكون القولان محتملين قول البائع له احتمال وقول المشتري له احتمال هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن لا يكون هناك احتمال إلا أن قول المشتري صدق ما يمكن قول البائع أن العيب حدث عند المشتري قول غير ممكن ماشي مثل إيش على سبيل المثال مثل أصبع زائدة ما قال زيادة عضو يعتبر عيب عنده أصبع زائدة قال لا هذه نبتة بعد ما بأت ما يمكن ماشي. فهذا أو جرح أخذ المشتري البضاعة ورح للمحكمة قال هذا باع عبد معيب قال واش فيه من عيب قال فيه جرح ينزف. ينزف قال متى اشتريت العبد قال اشتريت قبل شهر لا يمكن أن يكون هذا الجرح من شهر الجرح ينزف واضح؟ نعم. فالمسألة الأولى إذا وجد الاحتمال في كل القولين فالقول قول من؟ وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه فقول المشتري مع يمينه تمام فالقول قول المشتري لأنه معه الأصل هو الذي ينفي كيف هو الذي ينفي طبعا القاعدة أيها الأخوة الكرام أن البيينة على المدعي وأن اليمين تطلب من من تطلب من المنكر غالبا أن اليمين تطلب من المنكر طيب من المنكر ومن المدعي هنا تحتاج تأمر هم يقولون إن المنكر هنا هو المشتري وهو الذي معه الأصل فهو الذي يطلب منه اليمين أما الثاني يطلب منه بينة ليش معه الأصل يقولون هو دفع الثمن مقابل سلعة سليمة والأصل أن لم يقبض كل السلعة ففيه جزء اللي هو المعيب هذا الأصل أنه لم يقبضه الأصل عدم القبض يعني هي مسألة فيها سيء من الدقة فيقولون الأصل عدم القبض في الجزء الفائت أو في الجزء المعيب الأصل أنه لم يقبض هذا الجزء صحيح واضح؟ نعم طيب مع أنه طبعا يحتمل يحتمل في بعض الصور أن تقول لا الأصل مع البائع يعني في قاعدة عندهم الأصل في الصفات العارضة العدم لكن الأصحاب يقولون القول قول المشتري مع يمينه وكثير من هذه المسائل التي يكون فيها خفاء في أي المتداعيين هو الأقوى أو الذي معه الأصل أو الذي يكون هو المنكر في كثير من هذه المسائل يقع الخلاف بين الفقهة تجد أحدهم يقول القول قول هذا والثاني يقول قول قول الآخر نعم طيب هذه الصورة الأولى إذا وجد الاحتمال مع المتبايعين إن إل لم يوجد مع المتبايعين الاحتمال يدل على أنه أو لا يوجد احتمال لصدق البائع أو لصدق المشتري الحكم قال وإن لم, يحم... وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين قبل بلا يمين مثل, إيش مثل الأصبع الزائدة جاء المشتري قال هذا بيعني عبد في أصبع زائدة قال لهذه نبتت ما يقبل قوله فيقبل هنا قول المشتري من غير من غير يمين أو جرح يثعب يقبل قول الباعع من غير يمين طيب في السيارات في مثال يصلح <تصفيق> نعم مثلا اشترى سيارة جديدة اشترى سيارة جديدة من الوكالة فوجد فيها عيب قالوا لها العيب من عندك طيب متى تم التعاقد؟ العقد قبل يومين وهذا العيب عند أهل الخبرة لا يتصور أن يحصل من المشتري إلا إذا مشى على مئة ألف كيلو مثلا يقول هذا توي شاريها ما مشيت عليه إلا مئتين كيلو وجدت في العيب فهنا لا يحتمل إلا قول المشتري وقد يكون بالعكس نعم تفضل شيخ السادس مثال, على مثال, ي... مثال نقول في السيارة مثلا مثال يقبل فيه قول البائع تمام اخذ السيارة بعد شهر جاء وقال السيارة ما تمشي اصلا ما تشتغل أنا من اول ما اشتريتها ما تشتغل طيب كيف طلعت بها للبيت كيف وصلت للبيت فهنا يقبل قول البائع لان هذا لا يمكن لا يحتمل الا قول احدهما فيقبله بالايمين السادس من نوع الخيار خيار في البيع الث... بتخبير الثمن متابان أقل أو أكثر طيب البيوع أيها الأخوة الكرام هل البيوع نوعا فيه بيع يبيعه لك البائع وأنت ما تدري البائع بكم اشترى جيد يقوله بكم هذا الجوال قال لك بألفين ريال وتشتري بألفين هل تعرف بكم اشترى الجوال يمكن, يمكن جايه هدية أصلا واضح فهذا هو الأصل في البيوع مبنية على المماكسة والمساوة وكذا هناك نوع من البيوع مبنية على أمانة البائع ما هي إذا باعه برأس المال يقول ترى شف أنا بغبيعك هذا السرع براس مالها من غير زيادة او أبيعك براس مالها والزيادة عليها ألف ريال أو أبغبيعها براس مالها وأخسر فيها ألف ريال فهنا المشتري دخل في الشراء ورضي بهذا الثمن بناء على كون هذا الثمن هو رأس المال أو هو رأس المال وزيادة يسيرة أو هو رأس المال وخصم معين واضح؟ طيب فهذا النوع من البيوع فقط هو الذي يجري فيه هذا الخيار الخيار بتخبير الثمن يعني تخبير من مصدر خبر يخبر تخبيراً أو أخبر يخبر اخبارا. كلها معنى واحد ما هكذا درجة الفقهاء يعبر هنا بالتخبير يعني أن يخبر البائع المشتري برأس المال الذي اشتراها به ويبيع على هذا الأساس واضح؟ أما لو باع لك السيارة قلت له بكم تبيع السيارة؟ قال أبيعك هيها بعشر رلا فاكتشفت أنه اشتراها بخمسمائة ريال تقول أبغى خيار ما لك خيار ما لم يثبت لك صورة مثبتة لخيار الغبل مثلا أما مجرد كونه أقل أو أكثر من رأس المال هذا لا يثبت لك به الخيار إنما يثبت هنا في صورة إيش في صورة الإخبار برأس المال الذي اشتراها به وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يثبت في صورتين أو اختلاف الثمن عما أخبر به له صورتان إذا قال بعتك برأس المال يتصور قلت له كم المال قال لك رأس المال 100 يتصور عندنا هنا أمراني يتصور عندنا أمران أنه يعطي كياها 100 ألف ثم يكتشف البائع أنه غلطان السيارة ال ألف السيارة الثانية أما هذه 200 ألف فبان الثمن أكثر من إيش من من رأس المال صح ولا لا هذه صورة الصورة الثانية العكس أقل قال أبيعك ياها ب100 ألف ثم اكتشف البائع بعد ذلك أنها أن يبيعها, أن يبيعها لك نعم الصورة الأولى أقل الصورة بان أقل يعني هو باعها لك على أن, رأسها على أن رأس مالها على أن باعها لك برأس مالها وأخبرك بأن رأس المال مئة ألف خلاص ثم تبين أن رأس المال مئتين ألف فتبين أنك أخذت السيارة بأقل من رأس مالها الحقيقي واضح طيب ويتصور أن تأخذها بأكثر من رأس مالها قالك والله بيعك برأس مالها بكم مئة ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه في الحقيقة رأس مالها تسعين ألف وهو زود عليك عشرة واضح طيب هذه صورة أقل وصورة أكثر ما ما محل ثبوت هذا الخيار ذكر المصنف رحمه الله أنه يثبت في أربعة صور قال ويثبت في التولية نعم التولية ما هي التولية التولية هي البيع برأس المال يقول خلاص خذ هذه السيارة برأس مالها بدون زيادة ولا نقس هذه تولية الثانية والشركة الشركة يقول هذه السيارة مناصفة بيني وبينك شراكة بيني وبينك خذ نصها او هذه الأرض مثلا نصها بيعت نصها لك تصير شريكي في نصف الأرض بكما صير شريكك؟ يقول لك برأس المال يعني تعطيني نصف رأس المال واضح هذه الشركة قد يكون في النصف قد يكون في الثلث قد يكون في الربع المهم أنه يكون شريكك مقابل حصة هذه الشراكة من رأس المال واضح مشايخ نعم. الثالث والمرابحة أن يبيعها لك برأس مالها وربح معلوم يقول الله بيعك برأس مالها وما رح أربح عليك إلا 500 ريال مثلا أو 5000 ريال, ريال كيف وعد حسب ثمنها نعم والمواضعة المواضعة يبيعها برأس المال وخسارة يقول أنا ببيعها لك برأس مالها وأخسر 1000 ريال بخسر نفس 1000 ريال عشانك ماشي هذه مواضعة طيب ما هي الأشياء الآن لما يقول رأس مالها 100 ألف الآن التجار من الممكن أن يتحايل على هذا يجي لما يشتري بضاعة يجري الشراء يتفق مع البائع يقول اسمع انا ابغى تبيعني اياها ب200 الف خلاص وبعد ما تبيعني ب200 الف اسقط عني ايش 100 الف هديه من عندك من طيب خاطر قال طيب افش وعد اشتراها ب200 بعدين اعطاها ال100 الف اسقط خفض له يعني في السعر طيب لما جاء المشتري الآن بيشتري من هذا الشخص قال له تبيعني قال أبيعها لك برأس مالها بنفس المبلغ الاشتريتها فيه كم قال مئتين هو في الحقيقة إيش أعطاه خصم صح ولا لا فهل هذا اخبار بالحقيقة ولا خلاف الحقيقة خلاف الحقيقة ولسيبين الآن المصنف ما هي الأشياء التي لا بد من الإخبار بها وما هي من الأشياء التي لا يخبر بها فعندنا للأذي يخبر به أمور لا بد من الاخبار بها وأمور يستحسن أن تخبر بها فاضح الأمور التي لا بد من الإخبار بها ما هي ذكر المصنف رحمه الله تعالى خمسة ستة سبعة أشياء أولها ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال إذن لا بد من الإخبار برأس المال طبعا رأس المال اللي هو الثمن الإجمال الذي اشتراها به هذا بد منه لأنه لو قال بيعتك برأس مالها قال قبلت اشتراه برأس مالها وتفرقوا على هذا صار الثمن مجهولا لا يصح البيع واضح طيب الأمر الثاني الذي يخبر به لتحقيق الأمانة في هذه البيوع وإن اشتراه بثمن معجل اشتراه بثمن معجل الآن البضاعة التي تشترى بثمن معجل لما تروح تشتري سيارة من الوكالة بالأقساط هل تكون بنفس ثمن السيارة التي تشتريها نقد لا أغلى بكثير فأنت اشتريتها بأقصاط بثمن مؤجل طلعت عليك 150 ولو اشتريت نقدا لكانت ب ألف فجاء واحد ثاني يوم قال لك ماشي رأي سيارتك طيبة هذه قال فدك أبيعها لك برأس مالها ما أربح عليك ريال واحد قال كم رأس مالها قال 150 قال الله أجتك الرأس ما لها ما تربح منه قال ما أربح منك لها أعطيت 150 ألف. واضح هل هذا يخالف الأمانة الجواب نعم يخالف الأمانة لا بد من الاخبار بإيش إذا اشتراه بثمن مؤجل فلابد أن يخبره بالحال فيقول الرأس ما لها باستراني اشتريتها ب150 ألف بثمن مؤجل أما يقول 150 ويكتم عنه التأجيل فهذا لا يجوز ويثبت له حينئذ الخيار إذا بعه بهذا يثبت له الخيار كذلك إذا نعم هذه الصورة الأولى الصورة الثانية يعني ممكن تعدها الأولى أو الثانية خليها الأولى الثانية أو ممن لا تقبل شهادته له جاء واحد يشتري من ابنه الأب إذا اشترى من ابنه إيش يسوي يحابي ولده في الثمن ما يماكس معه في الثمن صح أو لا يعني يجي الوالد أحيانا الوالد يشتري من ابنه فقط يعني جبرا للخاطر والعكس أيضا قد يكون الأبن يشتري من أبيه براً بأبيه يشوف أبوه في الدكان وما عنده زباين يقول أبغى أشتري منك هذا ويعطيه فوقيش الثمن اللي بستين يشتريها منه مية أو الأبن من أبيه فاشتراها من أبيه أو من ابنه أو من زوجته مثلاً طيب عشان بس يربحه فلما جاء شخص يقول من شاء الله هذه السيارة طيبة وهذه البضاعة طيبة قال أبيعها لك برأس مالها ما أربح عليك ريال قال, قال أنا اشتريتها بمئة, ريال, أو بمئة ريال وهو في الحقيقة اشترها من ابنه بمئة ألف فهل يشترط هنا الإخبار بالحال الجواب نعم لابد أن يخبره يقول ترى اشتريتها من ابني حتى يكون المشتري على بينه وإلا كان مخلا بالصدق والأمانة واضح والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيع قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذب وإيش وكتم التجار تجد المتورع منهم لا يكذب تمام يصدق لكن هل يبين لا يكذب لكن هل يكتم هذا هو المحك فتجد أنه ربما إيش لا يكذب لكنه يكتم ويدلس ويض... يعني يعطيك عبارات تفهم منها اشياء وفيها خفايا وامور لا تعلمها فالمقصود ان البائع ينبغي له ان يكون ايش ان يكون عنده ايش الصدق والبيان لا يكذب ولا يكتم نعم ولهذا قال ان اشتراها مما لا تقبل شهادته ولو ثبت الخيار انت بائعها على ولدك مئة الف تبغاني انا تبيعنيها لا ما يصبح نعم أو بأكثر من ثمانه حيلة او بأكثر من ثمانه حيلة اللي ذكرناه في الأول قال شوف باشتريها منك إيش مئتين ألف بعدين انتجك الله خير تعطيني مئة ألف هدي يا راس اشتريتها بكم مئتين ورحت للناس قلت والله الذي لا إله إلا هو أبيعها براس مالها ولا أربح عليك ريائك وهذه الفواتير كمان هذه الفواتير قد عينك شوف قال والله فواتير يلا شتريها فاشتراها بأكثر من الثمن إيش حيلة عشان يروح يحلف على الزبائن انه ينش برأس الملف هذا ايضا لا يجوز نعم او باع بعض الصفقة بقصتها من, من الثمن ولم يبين ذلك في تقبيره بالثمن فلمشترن الخيار بين الامساك والرد باع بعض الصفقة بقصتها من الثمن انت رح تشتريت من الرجال جهاز كمبيوتر وشاشة وشاشة لوحة مفاتيح تمام <تصفيق> وطابعة كل هذا العرض أعطاك مثلا بثلاثة ألاف ريال رجعت للبيت سويت حساباتك طلع أن قيمة لوحة المفاتيح لو حسبناها تطلع قيمتها من الخمسة ألاف كم مئة ريال جاء واحد يريد أن يشتري لوحة المفاتيح كنت أبد أبيعها لك برأس مالها مئة ريال واضح فهل يصح هذا قال لك لا لابد أن يخبر بالحال هو ما اشترى هذا بمئة ريال وإنما كان حصتها من الصفقة مئة ريال فلا بد من الإخبار بهذا طيب قال المصنف أعد العبارة الأخيرة ولم يبين ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن إذا لم يبين هذه الأمور السابقة وهي ستة أمور ستة أمور ولا كم ستة أمور أو خمسة أمور واحد اثنين ثلاثة أربعة أمور هذه أربعة أمور إذا لم يبين أنه اشتراها من ابنه إذا لم يبين أنه اشتراها بثمن مؤجل إذا لم يبين أنه اشترا بأكثر من ثمن حيلة إذا لم يبين أنه اشترا بعض الصفقة بقصطها من, من الثمن فإن المشتري يثبت له هذا الخيار بين الإمساك وإيش؟ والرد له أن يمسك السلعة وله أن يردها هذا الذي اختار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة مشى عليه رحمه الله والرواية الأخرى في المذهب وهي التي اعتمدها المتأخرون كما في الإقناع وغيره في الإقناع وفي المنتهى أنه لا يثبت الخيار في هذه أنه لا يثبت الخيار إذا بان مؤجلا وإنما يؤجل على المشتري يعني أنت اشتريتها بمؤجل 150 يؤجل الثمن على المشتري في هذه بصورة التأجيل نعم تنضر. وما يزاد في ثمن ي... هذا أمر آخر بد من الإخبار به أيضا إيش هو ما يزاد من ثمن في مدة الخيار الآن اشتريت السيارة بمئة ألف والبايع له حق خيار المجلس قال صبر صبر لا لا أنا من إبراضي مئة ألف مئة وعشرين الثمن هو الأول ولا الثاني الثاني مئة فما زيد في الثمن في مدة الخيار يلحق برأس المال ويخبر به كذلك ما يحط من الثمن خصم لك قلت لا ترى راعي نفس الثمن أعطيتك مية جرب قال لها خلاص تسعين فيكون رأس المال هو إيش هو التسعين ألف نعم أو يحط منه في مدة خيار أو يأخذ أرشا لعيب لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به أخذت أرش عيب اشتريت السيارة معي بمئة اتشفنا فيها عيب اعطاك عشرة الاف وامسكتها واخذت الارش صارت القيمة كم مئة لا تسعين الف لا يصح تضحك عليه وتقوله ابيعك براس ما له ب بمئة الف او لجناية عليه هذه في يعني يعني قد مثلا لو جنى على العبد تمام فباعلك العبد او باعك السلعة ثم جنى عليها واستحق المشتري بناء على هذه الجناية ضمان هذا إيش؟ هذا التلف في بسبب هذه الجناية يقول لدفع لي مثلا عشرة بسبب هذه الجناية فأنت تبيعها الآن معيبة هل يصح تقول له أبيعها لك برأس ما دون أن تخصم المبلغ المدفوع بسبب الجناية لا لا يصح هذا نعم كل هذه الأمور قال ما يزاد من ثمن أو يحط فيه في مدة خيار أو يأخذ أرشل عيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به يعني يحتسب في معادلة حساب رأس المال ولابد أن يخبره بذلك هناك أمور لا يلزم الإخبار بها لكن من كمال الأمانة الإخبار بها ويستحسن الاخبار بها ما هي؟ وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أقبر بالحال فحسن إذا حصلت الزيادة أو الحط بعد لزوم البيع اشتريت السيارة بمئة ألف ورجعت لأبيت اتصل عليك المشتري قال والله الصراحة أنا ودي أسوي لك خصم هذه عشرة من عندي خصم تعال خذها الآن لو بعت السيارة برأس مالها على أنها مئة ألف يجوز يجوز لكن الأفضل يقول أنا أخبر بالحال فحسن يعني أكمل في الأمانة نعم وكذلك الزيادة إذا طلب منك زيادة بعد لزوم العقد قال والله يا شيخ أنا أحس من مئة ألف قليلة زودني خ آلاف. فهذه الخمسة آلاف الزائدة لا يلزم الإخبار بها لأنها مثل التبرع منك إلى هذا البائع هذا ما يتعلق بخيار التخبير بالثمن ولعلنا نقتصر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين متى بان الثمن أقل مما أخبر به؟ أو عفوا متى بان رأس المال أقل مما أخبر به جيد أو بان رأس المال أكثر وصورة إذا بان أكثر يتصور هذا يعني تقول والله رأس المال هو باعها بمئة ألف وإيش؟ واكتشف مسكين ان رأس المالها مئتين طيب باعها بمئة ألف واكتشف أن رأس المالها إيش مئة ألف. هل يثبت الخيار؟ نعم يثبت الخيار لمن؟ للبائع لأن المشكلة هنا في حق البائع لكن لا يقبل هنا لا تقبل دعوة البائع أنه أخطأ إلا ببينه واضح لا تقبل دعوة إلا ببينه هنا النماء المنفصل حصل ليش يقول النماء المنفصل كيف يأخذه المشتري بأي حق الآن لو تلفت هذه السلعة في مدة الخيار تتلف على المشتري ولا لا إذا كان عليه الغرم أليس له الغن؟ واضح؟ فله غر... غ... عليه الغرم وعلي... وله الغن واضح؟ يأخذ بدون مقابل نعم هو ملك حصل في ملكه وفي وقت ضمانه هو لو تلفت السرعة لتحمله ما يس... يعني يتحملها بالكامل نعم يقول تصرف المشتري فاسخل لخياري هل المراد التصرف بالاستعمال؟ نعم المراد التصرف بال... بالاستعمال أو التصرف بالبعن كلها كلاهما يعد فسخاً للخيار سواء تصرف بالبيع أو تصرف بالاستعمال إلا لتجربة المبيع نعم كذلك البيع الذي حكمنا مع أن البيع هذا حكمنا عليه بأنه غير صحيح لكنه يدل على إيش يدل على على إيش أمشاه على الرضا نعم فيسقط به الخيار ما حكم عليكم السلام فالمن شاء أن ما فيش كاله ما حكم بيع عين بعين دون قبض أي من العوضين لا بأس بذلك وانتبهوا لا بأس بذلك لكن لا يصح تأجيل الأعيان ماشي فرق بين عدم القبض وبين التأجيل يعني لو قال أبيعك هذه السيارة على أنك ما تستلمها إلا بعد سنة لا يصح عندهم هذا ماشي لكن لو قال أبيعك هذه السيارة بهذه المئة أو أبيعك هذه السيارة بمئة ألف ريال طيب وخرجوا من المجلس ولا تقابضوا ورجعوا بعد أسبوع وقال سلمني السيارة في مشكلة؟ ما في مشكلة لكن أن يشترط في العين أجلا لا يصح إلا إذا استثنى نفعها كما قلنا كحملان البعير إلى موضع معين نحو ذلك هل يبطل العقد بتصرف المشتري في مدة الخيار لغير تجربة المبيع إذا كان خيار له فقط؟ نعم حسنت هذا السؤال جيد إذا كان الخيار له فقط فلا نقول يحرم عليه التصرف إذن قولنا يحرم التصرف إلا بإذن الآخر إذا كان الآخر له خيار أما إذا كان الخيار للمشتري فقط اشترى بضاع قالوا لك الخيار ثلاث أيام الباع عليس له خيار أخذها وباعها ثاني يوم ما في مشكلة يصح البيع ويجوز ذلك ولا يحتاج إلى إذن إيش الباع ولا شك أن هذا فسخ لخياره لا شك خلاص باعها ما عد فيه ذكرت في درس الماضي أنه يجوز بيع السلع بالأوصاف وإن لم تكن موجودة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ليس عندي يعني لا يحضرني الآن كلام الأصحاب في توجيه هذا الحديث لو تحدثون عن مسألة تلقي الرقبان ولو باختصار تلقي الرقبان يثبت فيها خيار الغبن للبائع ويش صورة تلقي الرقبان مثال جاء رجل من أهل ينبع ولا الرايس ولا رجل من صيادين الأسماك ومعاه أسماك وجاء إلى المدينة طيب المناطق التي تكون على البحر والصيد والسمك فيها وفيذ يكون السمك رخيص صح ولا لا فهو جاي ومع سمك مثلا شعور والكيلو ينبع في ذلك البلد على سبيل المثال الكيلو ينبع بعشرين ريال طيب فجاء إلى المدينة وهو جاي أول ما وصل للمدينة استقبله واحد عند نقطة التفتيش قال وين رايح؟ قال رايح أبيع السمك قال أنا أشتري منك السمك وأعطيك بدال العشرين خمسة وعشرين قال الله يجزك خير وباع له السمك فتلقى هذا الرجل تلقى الركبان واشترى منه هذا الرجل المسكين لما نزل سوق المدينة اكتشف أنه يباع أن خمسة هذه غبن وأنه يباع بأربعين مثلا واضح؟ فيثبت له الخيار لا أظن أن على هذا أن هناك درس يجربون الصوتيات و... طيب بالنسبة للماء المتصل منتصل... يقول انا أخذت الناقة غير حامل ورديتها, حامل ورديتها غير حامل والله كأنك نبهتني شيخ إلى قضية ذكروني في الدرس القادم بها ذكروني بهذه المسألة في الدرس القادم لأن كثير من الأخوة ذهبوا ولعل المثال الذي ذكرناه ليس بدقيق المثال الذي ذكرناه ليس بدقيق لأن البهوثي يقول الحمل الموجود حال العقد مبيع لا نمى فيلزم رده مع المبيع فيكون ما ذكرناه خطأ ووهم فذكرون به بداية الدرس القادم حتى نذكر لسببين لما نذهب يعني نصحح له والتسجيل أيضا التسجيل الأسئلة ما يكون مع الدرس فقد يشكل فيه شيخ نصر. طيب. إذن هذا المبيع الحمل الذي يوجد بعد البيع هذا هو مسألتنا أما الحمل الموجود أثناء البيع فهذا ما حكمه الحمل الموجود أثناء البيع هذا, إيش حكمه؟ هذا جزء من السلعة أنت اشتريتها أصلا دفعت جزء من الثمن في مقابلها فتردها معك. واضح؟ نعم ما الذي يثبت في زيادة الناجش المسترسل ترقي ركمان يثبت فقط الإمساك أو الرد نعم. طيب يقول هل الأرش الذي يتعين مع تلف المبيع المعيب هو الثمن كاملا أم القسط لا القسط فقط إذا تلف المبيع فإن الذي يثبت لك حق القسط أما التلف تلف على ملكك ليس لك أن تأخذ الثمن كاملا لكن يقول إن بان أن التلف حصل بسبب العيد يعني صار له حادث بسبب أصلا أن السيارة هذه الفرامل عطلانة الله أعلم ما أدري أشتريت 22 سيارة لا أدري والله هذه الله أعلم لو تسأل قسم الإفتاء فيه طي طيب لعلنا نقتصر على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا